سوف يستقيموا واعتدروا <مم> الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين that were No feel <تصفيق> الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما يوم تبل السماء فما له من قوة ولا ناصر والسماء Okay. Mm -hmm.